ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم عن نبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن كونوا رباني ثم يقول للناس ولكن كونوا ربان الدين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون